بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلٌ مِّن مَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ له ما في السماوات وما فِي الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى اذ رآنا نار فقال لاهلهم كثو انني انست نار لعل اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدا فلما اتاها نودي يا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 İzhab ələ fərəun, ən hələ. Qal ələ, rəb-i ələşrəhliyə cədriyə və yəsir ləəmrəyə və hlul əqqədəm min ləsənəyə yəfqəh qəwliyə və jələliyə vəzərəm min əhliyə hərun əkhi əşdudbihə əzriyə və əşrəkhə كَيُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَنِقَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ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 İzhəbə əntə və əkəkəb əyətəyi vəla təniyə fə dəkri İzhəbə ələ fərəون ənə hü təgə Fəqələ ləhə qəulə ləyəni ləعلə hü yətədəkər əu yəxə Qaala ələ rəbbə nə ənə nə khaf قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاتياه فقولا اننا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى وَلَعِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خَابَ من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى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 Qalıya Mousa, ima an tülqi, ima an nəkün aul man alqa. Qal bəl alqo. Fəyədə hibələhəm və əyəcəyəm yukəyəl əliyəm min səhərəm ən hətəsəyəm əlqə. Fəəələs fəyə nəfsə həyəm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 وَلَ آممَن تُم لَهُ قَبَلَ أنن آذَنَ لكم إنِهُ لَ بيركُم الذي عَمَكُم الصّحد فَلَ أُقَططِأَيدَكُم وَأَرجُلَكم مِنْ خلِلَافِهُ وَلَ أصَلِّبًا إنكُم فِي جذُوع النَّخْلِ وَلا تَعلَم أَيُونَ أَشَجْد عَذاابَ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 والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم ما لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم لنَّ تُعَدنٍ تَجرِي مِن ت تحتِْهَاأَن رخالدين فِيهَا وَذَلكَ جَزاء مَنْ تَزَك وَلا قدَدْ أَو حَينَا إلى مسَ أَنْ أأَسِْ بعباد فَقِبَ لَهُمقرَيقًا فيِي البَحْرِيَ بَسَل ل تخافُ دََكم وَلا Fəətbəyəm fərəon bəjənud həyəm, fəqəşiyəm mənəl yəmə gəşiyəm, vəədəl fərəon qəwməhəm, vəmə hədə. Yə bəni əsrəəil qəd ənjəyəni kəməm mən ədurəkəm, vəəqəməkəm jənibəl təul əyəmən, və nəzələna əliykim كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قالهم اولائي على اثر وعجلت اليك ربي لترضى قال فان قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السامري.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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من اسف انما الهكم الله الذي لا اله الا هو ووسع كل شيء علما.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 فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِو جًا وَلَا امْتِئًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُرٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْطَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك مِنْ قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي